لا يَسْءُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهِيَ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ مِّسْعَاهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ